عزي ايماني لفظي قراني عزي إيماني لفظي قراني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي ادب ربي رباني عزي إيماني لفظي قراني عزي إيماني لفظي قراني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الصدق شعاري ويرضى أبدا بالزور واسلوكي أدب ربي رباني واسلوكي أدب رببي رباني عزي إيماني تفضي قرآن أفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني Zdjęcia i